Al-yamizana wa yamizana wa yamizana Ahla'n wa sahla'n sharrufu'na khababina Ahla'n wa sahla'n الوزاك يا خلو، وزاك يا خلو، كل الخلالو يا خلو، كل الخلالو لكو قلبي غير حبك ما خلالو هل وجاك يا خلوا وجاك كل الحلال لو لك قلبي غير حبك ما خلاني وهو وهو حبيبي لو طلب روحي حلاله مع عمر يوم ندق له تك تك di di di di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 هل حب مرك حلو عديت وعدميه دا دخل هم نور مرك حلو وعذيت وعنجي ما دخلهم نور يا بعدي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا